اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنَ الْعَذَابِ الشَّدِيدِ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا أَلَا إِنَّكَ فِي ظُلُمَاتٍ زَائِدَتْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنْ عِندَ الْبَحْرِ مُورِيًا وَلَكِنَّهُمْ كَرهُوا فِي أَيَّامِ الذِّلَّةِ ان في ذلك لآيات لكل فضاري عاشق واذا قال موسى لقومه اذكروا نعمت الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون يسورونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم يغلبون الاناة ويستحيون النساء وفي ذلكم غراهم يا ربك عظيم إذ أذن ربكم لئن شكرتم لأجيد منكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفرون لَمْ يَعْفُ قَمَرُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ لوحْيٍ وَعَدٍّ وَكَمْ نَادَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي فَوَاهِيَهُ وَقَالُوا فَطَالُوا إِنَّكَ صِرْنَا بِنَا أُفْسِسٌ بِهِ وَإِنَّ لَكَ حِسْبًا مَا كَذَبُوا بِنَا وَتُسْرِعُهُمْ أَفٍ فِي النَّاحِيَةِ حَسْبُهُ صَافِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا بَلْ بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوا عَنَّا كَمَا يَفُقُ الأَذَاءُ نُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوا عَنَّا كَمَا يَفُقُ الأَذَاءُ فَأْتُوا لَنَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ مُوسَىٰ رَبِّ إِنَّنَا نَحْنُ وَقَوْمُنَا ضَلِّينُ نَسْأَلُكَ فَتْحًا وَنَصْرًا وَأَن تُقِيمَ مِنَّا صَلَاةً وَتَأْمُرَنَا بِالْقِسْطِ وَأَن تُرِنَا مَنَازِلَكَ مِنَ الْأَمْنِ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هبانا تغلما ولنصبرن على ما آبيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ أَوْلَمْ تَكُونُوا فِي مِلَّةٍ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذلذلك لمن طاس نقامي وصاف عنيد فسبح هو فادى كل جبال عاليد نورائه جرم ما مويس قام مما فاضه يتجرا هو ولا يكاد يثيره و إِلَى الْمَوْتِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَالٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذلك هو الظلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعديد وَلَا رَجُوعَ إِلَّا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ خَاسُّاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُمْ لَمَلَكُم سَبْعَةَ الْآثَامِ فَهَلْ آثَامُ مَغْفُولٌ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ بِشَيْءٍ قالوا لو خذل الله لهدينا كن ساء نارنا اجزحنا ان صدنا ما لنا من وحي وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتم فاخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرحكم وما أنكم بمصرحكم إِنَّ مَن كَذَّبَ بِمَا أُسْرِتَ مِن قَضَاءٍ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فجَنَّاتُهُمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا قَالِبِينَ فِيهَا وَبِالْيُمْقِ الْمُسَاحِيَةُ فِيهَا سَلَامَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةٌ فِجْرَتَا كَثَرًا طَيِّبَةَ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَصَرْحُهَا فِي السَّمَاءِ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس العلم يتبكرون ومثل كلمة قليسة كشجرة قليسة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يُسَبِّحُ اللهُ العَظِيمُ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُظَنُّ لِلَّهِ مَا يُرِيدُ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَذَلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قِبَلَهُمْ ذَا الْبَوَارِ جَعَلْنَاهُ لَنَا وَبِالظَّرْفِ قَرَات وَجَعَلُوهُ لِلَّهِ أَنَّذَا ذَلِكَ الَّذِي يُضِلُّ عَابِدِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى اللَّهِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَعَلَانِيَة وَيُنَافِقُونَ لَا رَجَقَنَاهُمُ الصِّرْفُو عَلَانِيَة مِنْ, من قُرْبِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْنَهُ وَلَا خِلَانَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً جَعَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَرَاتِلَ فِيهَا قَلَقٌ وَشَقَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ كَجَارِيَةِ الْبَحْرِ لِأَمْرِهِ وَشَقَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان مغلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنها وجنبني وبني أنت رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ لِيَرْحَمَهُمُ اللَّهُ إِنَّ رَبَّنَا رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ فَاهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ يُسِي بِوَالِ الغيرِ لِدرعٍ غِيابَ لَيثِكَ الْمَحْرُومِ رَبَّنَا لِيُطِعِمِ الصَّلَاةَ فَرُدَّنَا لِيُطِعِمَ وَلا تَفْجَعِ الْأَسِيرَةَ مِنَ الْوَاسِخِ هُوَ إِلَيْهِ يُرْزُقُهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ عَلَّهُ يَشْكُرُ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 ان ربي لسريع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاه وذا الذريه ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشفق فيه الاضطار ومن ينم غيره اسم الله مرتكد اليه ظهره واسجدته هوا فأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربما أثرنا إلى أجل قريب مجب دعوتك ونتبع الوسر أولم تكونوا أقسمتم من قالوا ما لكم من زوال اسكنت في مساف من الذين ظلموا غرفسهم وتبين لكم كيف فعل ما بهم وتبين لكم كيف فعل ما بهم وضربنا لكم الامثال فَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ يَكُرُونَ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْزَّوَالُ كَلَّا تَحَسَّدُ اللَّهُ مُخْلِصَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْمُنْزَهُ بِالْقَهْرِ فَتَوَلَّجَ الْمُجْرِمُونَ يَوْمَئِذٍ مُنْظَرِينَ ۖ أَتَرَىٰ مَن فِي السَّفِينَةِ كَمْ مِنْ أَصْحَابٍ لَهُمْ ۚ كَمْ مِنْ فِرْقٍ مِّنْ عَالَمٍ ۚ كُلٌّ فِي حَبَّةٍ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَسْعَوْنَ إِلَىٰ جَنَّتِهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَسْعَوْنَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ وَمَا هُمْ بِغَانِينَ مِنْهَا ۚ وَأَمَّا مَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا فَلَهُ جَنَّتَانِ ۖ وَأَمَّا مَنْ ك يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كُلَّ تَكْلِفَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ كَلَّا بَلَاغٌ مِنَ النَّاسِ وَلَهُ وَيَعْلَمُ أَنَّمَا هُوَ إِلَاهٌ وَاحِدٌ وَلْيَعْلَمُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرَ أُمَّنْ ذَا